تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون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 tepa ne bi kum ile illerten tehullenercumen ne kum böyle yemezsen ne kum bunun elim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 وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةِ أَحْيَيْنَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّ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 وَإِنَّ شَأْنُ فَلَا صَرِيقَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُقَذُّونَ إلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إلَى حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أيديكم وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ